ماهي من البشر ملاك جمال ورقه وهجله وسكوني فيها من الغيرة ما يفتن وفيها من علا تحبيبتي لا مثلها ما تلقوني ابحكي لكم عن بنت ماهي من البشر ملاك جمال ورقه وهجله وسكوني فيها من الغيرة ما يفتن وفيها من علا تحبيبتي لا مثلها ما تلقوني اللي بغيت وصفها بيعطيك كم لكن حذاري تنفتن في فتوني، الهنوف الهنوف ياللي حلاها يضوي بلاد ويضوي بالمحبة والعشق عيوني، ياللي بغيت وصفها بيعطيك كم لكن حذاري تنفتن في فتوني الهنوف ياللي حلاها يضوي بلاد ويضوي بالمحبة والعشق عيوني. يعني لو هي في العاصمة وانت في راك تلقى نورها وضيها يوصلوني جمالها يحرق مشاعر باتت في جمال فاتلة ما خلت لي فاتلة فكوني لمره تقبالي فصلت الأسلاك أصير مجنونها وتزيد في جنوني تاخذ مخي وقلبي وروحي والرقاج وعلى طاريه ترى ما تغمض جفوني ما غير أفكر يا هنو في يوم لك وكيف هي عيونك آه تحرك شجوني حبك اللي صار لي كنها جهاد لك كل شيء يموني أحبك مدمنك ما نقدر نساك بس إنك بالله تعيشين بدوني وربك وربي رب العباد إنك صرت لي هواي ولوني قولوا تحبيني وتهبيني وانا اقول اهواك وحبك وحبيبي منك يكفوني وتهبيني وانا اقول اهواك وحبك وحبيبي منك يكفوني هنوف قلبها وعقلها ليملاك حذاري يا بشر من ملكي تقربوني وعقلها قلبها ليملك حذاري يا بشر من ملكي تقربوني حذاري يا بشر